وعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار لهم فيها خالدون يمحو الله الربا ويرب الصدقات.